ان الذين لا يؤمنون بالاخره زين ما لهم اعمالهم لا يؤمنون بالاخره زين ما لهم اعمالهم فهم يعمون اولئك الذين ليس لهم سوء العذاب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 فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها نودي أنبورك من في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 مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلمكم مبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من ويسوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين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 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا سَعَتْ لَنَا مَنْهُ غَطِيرٌ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ تَّ إِذاَا أَتَوعَ وَالَّمْ لِقالَالَت نَمْلَ قَات نَمْلَطُ أيُّهَن النَّمْ لدُخُلُ مَسكِنَكُمْ لا يَحْطمًاَّكُمْ أُدُخُلُمَ ساَاكِلََكُمْ لا يَحْطمًاَّكُمْ سُلَْمَ وَجُُذُهُ وَهُم لا يَشعرُون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 فَمَاكَ ثَغِيرٌ بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 اذهب بكتابها فألقه اليهم ثم تول عنهم فالقه اليهم ثم تول عنهم صنب بما ذا يرجعون قالت يا ايها الملأ انني القيا الي كتاب كريم ان وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أكتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرد يعلم المرسلون فلما جاء سليمان قال أتممونني بمال فما آتاني الله فَمَا آتَانِيَ اللههُ خَيرُون مِن م آتَكُم بلَْأَتُم بِحَدهَدِكُمْ تَفرَحون إي إلَيْهِم فَلَ نَعْتًاَّهُم بجنُود اللاقِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَ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 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن صَدْقِ رَبِّي لِيُمَنَّ وَنِعْمَ أَشْفُرُ أَم أكفر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نُرَاهُ تَهْتَزُّ أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَحْتَسِبُونَ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 قيل لها دخني الصرح فلما راته حسب جهله الجسوا وكشفت عن ثقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان الاه رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثبوت أخاهم صَالِحًا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعدلون بالسيئة قبل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 قالوا تقاسموا بالله لمبيت انه واهله ثم لنقولن ان لوليه ما شهدنا ثم لنقولن ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قضيتكم إنهم أناس يتظهرون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 و اللهَّهُ خَيرٌ أَمَّا أم يُشرِقُون أَمًا خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَوْبَ وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَو فَأَم بَدْن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 أَمَّ يَهدكُم فِي ظُلماتات الْ البَلْبِ والالبَحر وَمَ سِلُم حَابُ ش بَي يَدي ررحمَةِ أَ إلَهُمَّ عَ الله تَعالَ اللههُ عََّا يُشرِبُون أَمَّ يَببدأَُ الْخَلقَةَُّ يُعيد وَبَي يَزُوقُكُم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم مَن في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون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 لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون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 ربك ليعلم ما تكن صدوره وما يعلنون وما من رائدة في السماء والأرض إلا في الكتاب مبين إن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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا ۖ فَمَن يُكَذِّبْ بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا مَّاذاَكُْ تُمْ تَععمللُون وَقَ قَوْلُ عَلَْ بِمَا وَلَ فَهُم لا يَوقِقُون أَلَْ يَرَوْ أنا جَعلْنَ الليلَ يَسْكُنُوا فِيهِ وََّهَا رَمُ بُصِرَاق إَِّ فِي ذَالِكَ ل آياتاتِِّقَوْمِ يؤمِنُ ويوم ينفخ بالصون ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامذة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إن وأنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في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 وَمَ ضَلَّ فَقُلْ إِ مَا أَنَ مِنَ الْمذِلين وَقُلحَمْنُ للِآهِ تَ يُركُمْ آياتاتِه فَتَعيفَُهَا وَماَا رَبُّكَ بِراتِ َّ تَعملُون